وهزيمة مفاجئة للمسلمين في خيبر لا تزال أرض خيبر تقدم الدروس لمواطن الدولة الإسلامية فعلى أرضها كان هناك خادم يدعى مدعم يتأمل قطعة قماش من الغنائم لم يقاوم إغراءها فاستلها دون علم قائد الدولة صلى الله عليه وسلم ثم أخفاها مع أمتعاته الشخصية أما نتيجة هذا العمل اليسير في نظر أناس فستكشفه الساعات القادمة انتهى أمر الغنائم فأمر صلى الله عليه وسلم بالاستعداد للتحرك نحو وادي للذكريات والآلام اسمه وادي القرى وفجأة وقبل المغادرة اقترب منه أحد جنده واسمه الحجاج بن علاط فاستأذنه للسفر إلى مكة بل استأذنه أن يعلن ردته وشماتته منه ومن صحابته هناك قائلا يا رسول الله إن لي بمكة مالا وإن لي بها أهلا وإني أريد أن آتيهم فأنا في حل إن أنا نلت منك أو قلت شيئا فأذن له رسول الله أن يقول ما شاء ركب الحجاج مطيته واتجه بها جنوبا مارا بالمدينة ثم شق طريقه نحو مكة ولما احتضنته جبالها تسلل نحو بيته ولما وصل أناخ بعيره ودخل فدهشت زوجته لمجيئه فتظاهر بالشرك وأخبرها أن محمداً قد هزم في خيبر وأن جنده قد استبيحوا وأصيبت أموالهم وقال لها اجمعي لي ما كان عندك فإني أريد أن أشتري من غنائم محمد وأصحابه حلمت المرأة بالسراء فتحركت على الفور لإحضار المال بل قامت بتبشير جاراتها ومن لقيته انتشر الخبر في الطرقات والبيوت فاحتفل الطواغيت وفرح المشركون ووقع الخبر كالصاعقة على المسلمين المحبوسين وأثقل الخبر أحد زعماء مكة حتى عجزت قدماه عن حمله حزنا بلغ الخبر العباس بن عبد المطلب فعقر وجعل لا يستطيع أن يقوم فنادى عبد الله والحزن يلون وجهه وأسر إليه بكلمات انطلق الخادم نحو بيت الحجاج بن علاط فاستأذن عليه ولما دخل قال له إن العباس يقول ويلك ما جئت به وما تقول فما وعد الله خير مما جئت به تلفت الحجاج وهمس بالغلام اقرأ على أبي الفضل السلام وقل له فليخللي في بعض بيوته لآتيه فإن الخبر على ما يسره انطلق الغلام كالريح عبر شوارع مكة الحزينة يحمله الفرح وقبل أن يدخل قال وهو بباب الدار أبشر يا أبا الفضل هز العباس قائما من شدة الفرح وتوجه نحو عبده فطبع قبلة بين عينيه وسأله فأخبره ما قال الحجاج فأعتقه من شدة الفرح